إ ن الله مع الذين ا تقوا و ا ل ذ ي ن هم محرمون ح ونحن ن ونستغينهم ونستهديه من عمسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ونرسل لهم لله وجل سهول الله له سيئات يأتي عز 私の思い出はありません。 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ْ ل َ ه و َ ر ُ و ل ه فقد ََْ فاز َ ب ُ ر ج ل العظيما َْ اما بعد فيما اصبح الحديث كتاب الله تعالى و َ خ ي َ الرجل الى نبينا محمد ص ل ْ ا َ ل ه عليه وسلم وشر الامور وزكاتها وكل مكتسب في جنس اهلنا ل فئه ضلاله وكل براءه في ا ن ا ر ثم اما بعد نزوه ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة تتوجه مواقف الفجار إ ل ى بيت الله ا ل أ ر ا م وتغفو القلوب إ ل ى دفه لقاء الطاهره و ا ل أ ر ا ض ي ا ل م ق د س ة في أ ع ظ م شعيره من شعائر ا ل إ س ل ا م الا وليه شعير الحج الذي قال الله عز وجل فيه وعنه و َ ل ِ ل َّ ه عَلَى ان ل ي ك و ِ هذا المكان ْ يجب ان ي ك و َ هذا ِ ا ل م ك ن ْ ي َ ب ان يكون هذا المكان يجب ان ي ن َ و ن ه َ ا المكان ي ج َ ان يكون ه َ ا المكان ْ ح ََ ج ب ا ُ ي ْ و ن ه َ ا َ المكان ْ ج ب ان يكون هذا َ المكان يجب ان ي ُ و َ و ن ه َ ا جَلَتَ المكان 私はこれ u 考えていると言っていると言っていると言っていると言っていると a f a いると言っている a 言 a ていると言ってい a と a って a ると言ってい a と言 m a いると u っ b a ると a っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っている n 言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言 i ていると言っていると言 h ていると言っている a 言っていると h って i y a n っていると s っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言ってい m と من ا ر ل ع ا ل إ س ل ا م الحج مدرسه كبرى تتربى فيه ا ل أ م ة على معاني ع ظ ي م ة و قيم ر ف ي ع ة و مبادئ س ا ر ي ة نذكر بعضها في هذه ا ل ت ق ا ئ ق من أ ع ظ م ما تتربى عليه ا ل أ م ة من هذه ا ل ش ع ي ر العظيمه اولا تحقيق ا ل إ س ل ا م الفاري ولن ا ي ا ن ل ى ان يكون لدينا الشرعيه ولن ا يكون لدينا ل علاقه بالعلم ا ء سألا والمسلمين ا ا ولن ا ي ك و ا لدينا ع ل ا م ف ق ا ل ا ل ل جل ه و ع ل ا ع ن ه م أ ن ه م ق ا ل ا ر ب ن ا وجعلنا مسلمين لك ومن كليتنا امه ّ مسلمه لك وعينا مناسكنا وتعلينا انك انت التواب الرحيم بعد ما رفع إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل بناء ا ل ك ع ب ة كان منهما هذا الدعاء العظيم ربنا وجعلنا مسلمين لك اي مستسلمين لك ف ا ل ا س س ل ا م هو عظمه الاسلام فالمسلمون ه م يتغذقون من ا ل م ن ا س ي ت ج د ن ا فيهم الاستسلام ل ا م ل الله يقومون حول ا ل ك ع ب س ب ع ة أ ش و ا ط لا يسهلون على ا ل ن ج م ة ولا ا ل م ا ئ د ة ولا ا ل ع د ة ولا السبب و إ ن م ا استسلام و ل م ت ي ا ز س ب ع ة أ ش و ا ط حول لله الحرام يسعون بين ا ل ص خ ر والمره س ب ع ة أ ش و ا ط يضمون الامرات ك ل ا ث ا ل و ص ط ة و ا ل ص غ ر ة والكبرى كل واحده تدعي حافلات كل ذلك استسلام ل ا و ا ل س ي ا ن لامر الله لم يتردد واحد منهم به ز ي ا ر ة ولم ي س ا ر عن ا ل ن ك م ة ولم يدعي أ ن ه ا افعال لا معنى لها ولا فائده ولا ت ر ة وهذا معنى الاستسلام الكامل لله رب العالمين بل يجعلون ما يعتقدون ع ن ه م كبار للمصطفى صلى الله عليه وسلم و م ن ذ ل ك ما قاله عمر بن ا ل خ ب ا ب في قولته ا ل م ش ه و ر ة قبل الحجر ا ل تدخل ثم ق ا ط ب ه قائلا والله اني لا أ ع ل م أ ن ك حجر لا تقر ولا ت ر م ا و ل و ل أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إ ع ل ا م ا الفاروق لهذه الامه ان ا ل أ ح ج ا ر لا تقطع ولا تغور و أ ن ا ل أ ح ج ا ر لا تبارك ولا ت ق د ي ولا تؤخر وانما الترابة لا يغطى ولا يبوح و إ النازل هو الله و ا ل ض ا ر هو الله إ ن ي ل ا أ ع ل م أ ن ك ح ج ر م لا, لا تضر ولا تنقع ولولا أ ن ي ر ا ي ش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كان عمر ي ق ا ل ط ا يحارب ج ه ا ر هذه الامه 私たちはこの時点であなたの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけたのは私たちの人生を見つけた كيف نستسلم لامر الله لا تسهل ولا تجاهل ولا تعالي وانما شعارها سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير ثانيا من اعظم ما تتربى عليه الامه من هذه الشعيره العظيمه تحقيق التوحيد لله رب العالمين العباده الخالصه لله وحده بلا شريك ولا اناجع وهذه نقولها حياه وما عملت في المدينه التي تجدونها يقومون د بها ل ه ا المدينه التي تجدونها بها المدينه ا ل ب ي ت ا ج م و ن س ا بها المدينه ا ل التي تجدونها ا ل لا تشرك ف ي شيئا وفزي ش ي ا للطائفين والقافلين وركع السجود والزم في الناس بالحج يكون أ ر ج ا ن ا وعلى كل ضال ياتين من كل سد عميق ل ي ش ح د و ا منافع لهم ويذكروا اسم الله الى اخر الايات فالبيت ما قصد بشهر الله ان لا تشرك بي شيئا ان تعرف الامه الغاليه من هيامها ان ت ف ل ق الامه ربها وعرفها ب ا ل ع ب ا د ة فلا يدعى مع الله جواه ولا يدعى و ل ولا يمره إ ل ا لله ولا يرد ع ت إ ل ا عليه ولا يدعى ولا ي ن ف ق عند ا ل ش ا ل ه إ ل ا بسمه ا كما عليه ابو كثيرين من ق ا ج ع ي ن إ ل ى خلاله الجاهليه فكم م ا ل ن ا س من يحب عند ا ل ش د ا ل ه في ه ن ه بالله من يدعو ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ا ل ا ق ي ا ء أ و ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل ص ا ر ح ي ن أ و ا ل ج م والشياطين أ و أ ي ه ا من المخلوقات ا ل ص ح ي ح ة التي لا ت و ق ع ولا تضر شرك بالله و ب العالمين أ ن يجادل ا س ا ن يدعو و ي س ت ع ي د بغير الله عن ز وجل أ ي سوره ت ع ي د ب ان يتوكل على غير الله أ ن يعتقد النفع والضر في غير الله شرك جاء ا ل ش ر ي ع ة لهدمه وقال إ خ ت الله جل ا مشريكي وعلا في ن و الايات ت أ س ي س الكعبه ولله الحرام حلماء لله غير مشركين به ف ل ت ن ل و ا ا ل ر ش ق من ا ل أ و ث ا ن و ل ت ن ل و ا قول الزور حلماء لله غير مشركين به ومن َ يشرك بالله َِِّ ف ََ ت ع ا ن َ م ا ق َ م من السماء ََِْ ف َ ت َ ق ْ ط َ ب ه ُ ا ل ْ ق َ ي ْ أ َ و ْ تهوي َُ به الريح في مكان سفيح َ الحج يدفع الامه بهذه الغايه َُْ ع ع ََْْْ إِلَّا َِ ل ي ِ وَل بلا شريك يتجدى هذا الامر في شعار السجاد و ه و يطوفون حول الا الله أ و يوجهون إ ل ى تلك ا ل ق و ا م ا ل م ق د س ة ما هو شعارهم شعارهم ل ب ي ت اللهم ل ب ي ت ل ب ي ت لا شريك لك ل ب ي ت إ ن الحمد والنعمه لك والمر لا شريك لك أ ي ما كان الشعار كله ل ل ح ص ي ل التوحيد لبيت أ ي طاعه و س ت م ع لك يا ربنا أ م ر ت ن ا ف أ ت ي ن ا ك دعوتنا ف أ ط ع ن ا ك لبيت واحده يا ربنا لبيك لا شريك لك من البشر ولا من ا ل م ل ا ئ ك ة ولا من ا ل أ ن ب ي ا ء ولا من ا ل أ و ل ي ا ء ولا من الصالحين ولا من الجن ولا من الشياطين ولا مخلوق من المخلوقين لا شريك لك و ح د ة في أ ر ض ك و س ب ا ئ ن ك يا الله إ ن الحمد والنعمه لك و ا ل م ر كل من الدنيا من أ ل ص ح ه و ا ل ع ا ف ي ة والعلم والتعليم كلها من د ي ا الله واحده فلك الحمد واحده إ ن الحمد والنعمه لك و ا ل م ر لا شريك لك ولا يعبد قلبك ولا يطلب سواك فشعار الترذي هو شعار الحجاج اذا ان الترذي من أ ع ظ م غايات الحج ومن أ ع ظ م أ ه د ا ف ت أ د ي ب بيت الله الحرام كذلك من أ ع ظ م المعاني التي ت ت ر ب عليها ا ل ا م في هذه ا ل م د ر س ة الكبرى مدرسة الحج تحقيق الولاء الكامل بين المؤمنين والعداء الكامل الكاملين و ا ل ب ر ا ء ة من المشركين الحج يتوجه فيه العباد إ ل ى ر ق ت واحد و إ ل ى بيت واحد يلبسون زينا واحدا يهتفون بشعار واحد خ ب م ت ه م و ا ح د ة و م ق ص د ه م واحد وهدفهم واحد أ ن ينالوا ر ب و ع من الله ويفوزوا بجدته و ي خ ر و ا من الذنوب كما وردتهم امهاتهم شعارهم في ذلك هذا الشعار المعمول كذلك يزيدهم ق و ة و ا و ة و م ح ب ة و إ ل س ة وموده الحج يكون فيه الغني مع الفقير بالله القوي مع الطريق ب ز ي واحد الحاكم و ا ل م ح ك و ر الرئيس و ا ل م ق و د كلهم بمكان واحد حول بيت واحد يلبسون زيا واحدا ويهددون بشعار واحد ويتوجهون إ ل ى رب واحد ويلقبون ب ر س و ل واحد الحج يجعل ا ل ا م ة وقلوبها على ا ل م رجل ا ل واحد و د خ ل ا ل ا م ة ب ا ل م خ و ة ا ل ض ا ئ ع ه انما المؤمنون يخوى 私たちはこのように思うことができます。 الى أ ان رضاؤه رضاؤه الايمان والى ان ا ل ق خ و ه هي اخوه الاسلام وكم هو مسلم ان يرى المسلم الامه المسلمه التي أ خ ر ج ه ا الله لتوحي العالم يراها تعاني من التوزق والتفرق امه ّ مزقتها الاهواء والمصالح ا ل ش خ ص ي ة فرغتها الجماعات ا ل ط ا ئ ف ي ة و ا ل أ ح ز ا ب الجهازيه والخلافات ا ل م ذ ه ب ي ة والاراء ا ل ص خ ص ي ة امه اراد الله جل وعلا ان ه ا و ح د العالم ف ي ذ ا بها ت ع ا ل ي من هذا ا ل و ر ض و ا ل د ا ر القبال الحج في تنفيذ ه ل م الامه ي ا ل ل كل م عن ا الشخصية اجتهاجات وعن رفعه الإيمان الإقوى و ا ل م و ذ ج للسلام و ا ل ق و ة والترابط و ق و ة ا ل ك ل م ة ووفق الصف لعل الحجه ي ذ ك ر ا ل ا م ة ويكون العلاج لهذا المرض الدفين وهذا الزار الضبان كذلك من ا ل م ع ا ل ي ا ل ع ظ ي م ة التي تتربى عليها ا ل أ م ة المقاصده ا ل ت ا م ة بين ا ل إ س ل ا م وبين اهل الشرك الحج يعللل ل م س ل م ي ن أ ن ه لا لقاء مع ا ل ي ا ه ل ي ه ولا م و ا ر ك على الطغيان ولا مساومه على م ل ا ئ ك ا ل إ س ل ا م الذي يعلمه ا ل ص ل ا ة والسلام في م ن ا س ك الحج اجتهد أ ن ي ع ل ن ا ل م خ ا ر ف ة ا ل ت ا م ة للمشركين فكان المشركون يموحون الشركية فقالوا ا ر ل الله, الله عليه كان حول الكعبه قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريك ا هو لك ت ن ع م ه وما خ ل غ هكذا كانوا يلفون يعتقدون ان لله شركاء في الدنيا فخالف النبي عليه الصلاه والسلام المشركين في هذه ا ل ت ل ب ي ر قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والمند لا شريك لك كان المشركون ب م ق ا ل ب و ي ه م يشركون مع رفاكم قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولها عن الاطار الا بعض الغرور ن ل ش م س وكانوا يثيمون من اطراف الحرم ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج ا ئ ر المسلمين أ ن يثيموا من داخل عرقاء و وكانوا م ل كذلك بعد ا ل يثمرونه ا ي وسلم ا ل م ز د ل م ف ق بعد ل الشنفي قرور و ب قرون الشمس ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه العظمى في ح د الوداع و أ ع م ل فيها المفاصله ا ل د ا م ه للمشركين والتبرا ا ل د ا م ي من ا ل ج ا ه ل ي ة و ز ع ب ا ئ ه ا و م ب و س ه ا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ق ط ب ت ه ا ل م ش ه و ر ة ا ل م ش ك و ل ة أ ل ا إ ن كل عمل من عمل ا ل ج ا ه ل ي ة تحب قد بين وضوح و ف ي ه ذ ا تجد الامه الا تقبل بالتنازل عن مبادئها أ و ا ل م س ا و م ة على دينها أ و التخلي عن منهجها في الظاهر من ا ل ش ر ط ي او الحوض أ و خوف من بشر لا يملكون لانفسهم ن نفعا ولا ظهرا ولا موتا ولا حياه ولا ن س و ر ا كذلك من المعاني ا ل ع ظ ي م ة التي تتربى عليها الامه ب م ن ا ئ م ح ج وهي تترسب بين تلك المشاعر ا ل م ب ا ر ك ة أ ن الحج ة فيه تكثير للغازلين بيوم الحج ا ل أ ك ب ر يوم يكون الناس لرب العالمين فالحاج ي ر ت ق حاله فيتذكر بذلك وداع الدنيا وقرار ا ل ح ي ا ة وداع ا ل ح ب د الذي لا ي ض ي بعده ي ل ت ي م لغه الاحرام فيتذكر بذلك أ ن ه س ي س ل س الكفنه ولكن ي ا و ل ا يرده و ل ا يتسلم ولا يكون س م هناك ل امر ل يهدي ا ل بهذه الدوله ج و ر ا ا ل م ب آ ل ا م ه م ا ل م ؤ ل ف ة و ج م و ع ه م الغفيره و ز ي ن ه م ا ل و ا ه ن يتذكر ب ذلك يوم ي ق و م ا ل ن ا س لرب العالمين في ز ي ن واحد وفي مكان واحد يذكر ا ل أ ط ر ا ف و ي ع ى الزحامه يتذكر ذلك والحج ا ل أ ك ب ر فما من موم في هذه الدنيا أ ش ب ه يوم ا ل ق ي ا م ة من هذا الحج ا ل أ ك ب ر الذي ذكر ا ل من س ا ن وراء الدنيا و أ ن م ا ل ا ل ت على سيدنا وعندنا بعد القول الذي جمعهم في هذه الدنيا طائعين م خ ت ا ر ي ن في مكان واحد قادر على ان يجمعهم مجبورين مكرهين في مكان واحد يوم يقوم الناس برب العالمين و ع ي ه ا من عشرات الدروس والفوائد التي تتربى عليها الامه من هذه ا ل م د ر س ة الكبرى م د ر س ة الحج إ ل ى ب ل ت الله الحرام فالله جل وعلا ان يرزقنا وياهم زياره الى تلك اللقاء الطاهره وتلك الاراضي المقدسه وان يرزق الحجاج ا ل ه ا ل م ي ن غ ا ر م ي ن م ق و ل ي ن شعلهم مشكور وعملهم مقول انه دوام كريم اقول قولي هذا و ا ت غ ف الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على الائه والشكر له على نعمائه و ح د و لا شريك له في ارضه ولا في سمائه و الصلاه و السلام على ق ا ت ل رسوله و الديانه بعد هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة العشر الاوائل من شهر الحجه كان النبي عليه الصلاه و السلام يعظمها و اخبر انها أ الدنيا من ذ خير ايام الدنيا للميثان ذروب س ن ة ا ل م ا ض ي ة و س ن ة م س ت ق ب ل ة فلا يفرق ف هذا اليوم وفي صيامه إ ل ا خادم م و ب و ع لان المسلم منغمس في ا ل م خ ف ا ن والتقصير و ا ل ا ح ل ا م ف إ ذ ا قلنا ان نكفر عنه ف كل عام ذروب عامين و ث ل ا ث ي ن إ ذ ا حرص على ذلك فلا ت ك أ ن ه س ي ق و ل ب ر ح م ة الله س ا ل ن ا فائزا ً ن ا ج ي ا ً إ ذ ا كان ح ل ي ك في ك ل عام أ ن يكفر بذنوبه العظيمه ا ل ذ ي لا يعلمها الا الله ذنوب عامين و سنتين ف ي و جعله أ ن يكون مفهوما و أ ن يكون فائزا ً و أ ن يكون ن ا ج ي ا ً أ ن يكون بعيدا ً عن الندم يوم يندم القاذفون ا ل ع ا م ل و ن المخلقون ومن هذه, أو من هذه الايام يوم النحر وقيل هو قاعده أ ي ا م العام هو عاصف ايام ل الدنيا اليوم العاشر من الحجا يوم العيد يوم الحج ا ل أ ق ص ى ويوم النهر هذا يوم يعظم فيه الاسلام وتعظم فيه شعائر الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فيه نهر القدسيه ويراه الدماء تقربت الى الله رب العالمين مشغولين القدسيه هي اعظم الاعمال في يوم العيد ويوم النهر شبعت الكتاب والسنه و ت ع ل علماء الامه اما الكتاب فقوله تعالى فارتصلي لربك وانهار صلي لله. لله كل صلاتي ومنها صلاتي وانهار لله كل لحم ينليها منها الاغصيه التي ي ن ب ح ه ر المغصي فقوله الله رب العالمين والذي عليه ا ص ل ا ه والسلام ضحى عشر اعوامي في مكه لغصي لن يترك المغصيه عاما واحدا واول ما ضحى ضحى الذي يصطفى الله عليه السلم بكمسه ام لحيه أيني؟ وقال في الاول اللهم هذا عمن لم يضحي من امتي وقال في الثاني اللهم هذا عن محمد و ال محمد فضحى النبي صلى الله عليه و سلم عن جميع الفقراء في هذه الامه و ضحى عنهم إ ن لم يكونوا قادمين على الاغصيه لا تنسوا الضحيه يرتضي ان يخطط بهذه الاغصيه وجه الله ليس العرض من ل ا غ ص ي ه مجرد الاكل والشوكه و ا ل ا ت ف ا ة و ليس الغرض بها ا ل ب ب ا ه ا ولا البطاعه على الجيران ولا على ا ل أ ه ل و إ ن م ا الغرض بها طاعه الله عز و جل و إ ش ي ا ء كنا شاهدين ب ر ا ه ي ن عليه ف إ ن الله جل و علا يريد منا شاهد الله يامرنا بها بالاقامه ولا ي من الله جل علا ان اللحوم هو الخالي لن ينال الله لحومها ولا ولكن ا لباؤها و ينال التقوى منكم ومن أ ر ا د ا ل ر ض ط ي لا بد ان يجتهد في م ع ر ف ة شروطها و أ ن يحرص على ا ل بالمو... ر ض ط ي بالاوصاف التي حث عليها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن اهم ما ينطوي ان يحرص عليه ا ل م ض ي في شروط شروطها و ل ا أ ن تكون من بهيمه الانعام وهي ا ل ج ك ل والبقر والماعز و ا ل ظ ا ه و ا ل أ غ ل ا م بينه الانعام الازواج الاربعه المذكوره في كتاب الله جل وعلا من البقر اثنين ومن المعد اثنين ومن النبل اثنين ومن الطائر اثنين اي ذكر والانثى كلها مخطئات ولا تزيدوا ل ر ؤ ي ا ي غ ي ه ا ا م فلا ت ز و ا ب ا ل و ر ل ا التجانس و ل س م ا ء ولا ت ز ب ا ل غ ز ل ن ولا ا ل خ ي ل و ا غ ي ا من الثواب وانما ينبغي ان و ن اما النبل او ا ل ف او الغنم بنوعها ي الطعم ا والماعي فكثير من الناس في هذا العام والبلاد بالحاله التي تعلمون والوقع التي تعلمون كثير من الناس قد يكون اعد العبد يضحي بغيرهم من ا ل ا ع ا م من ا ل ت ج ا ج أ و ا ل أ ز ب ا د او غيرها من المخلوقات ومن الداعم ف إ ن ه ا لا تلج ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم إ ل ا خلافا شاذا وجميعا لاعتبار ربع الله ا ي ن فينبغي ان تكون مهمه الانعام كذلك ينبغي في الاختلاف ان تكون سالمه من العيوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على بعضها واستثمارها وان تكون حسنه وان تكون سيئه وشربا طاعه لله رب العالمين فحديث البراءه العاجي اصل في علوم المخطئه حيث هو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارض لا تجزئ في ا ل أ ض ا ف ي العوراء الذين عوضها و ا ل ب ر ي غ ه الذين مرضها والعرجاء الذين عارضها و ا ل ك ث ي ر ة التي لا تنفي هذه الارض هي خبث في عيوب ا ل أ ض ا ف ي يقاس عليها ما كان م ن ه ا وما كان شبيها م ن ه ا أ و ل ه ا العوراء الذين عوضها فلا يجوز أ ن يضحى بها و ي ق ا ب أ و ل ن العمياء فاقده العينين لا يجوز ي ه ا تصفيها كذلك العرجاء البين عرجها أ ي إ ذ ا كان العرج يسيرا وخفيفا ف إ ن ه ا تجزي أ م ا إ ذ ا كان العرج واقعا وبينا ف إ ن ه ا لا تجزي ومن باب ا ل أ و ل ى م ق ط و ع ة الرجل أ و ا ل ي ج ل او صالحه ا ل أ ر ج ل او ر ا ق ص ة ا ل أ ع ض ا ء ف إ ن ه ا لا تجزي في ب ا ل ا ض ي ه كذلك ا ل م ر ي ض ة البين مرضها أ ي ا كان مرضها خفيفا يسيرا لا يؤثر في قيمتها ولا في لحنها ف إ ن ه يجزئ بها الاخطيا اما إ ذ ا كان المرض بينا غ ا ي ر ا ف إ ن ه لا تجلد بها ا ل ا خ ي ا وكذلك ا ل ك ث ي ر ة التي لا ت ن ق ي أ ي ا ل ط ي ب ة ا ل ه ز ي ر ة التي لا تستطيع ا ل م ج ل لا تجلد بها ا ل ا خ ي ا ف إ ن الله عز وجل طيب لا ي ق ر إ ل ا طيبا لكن هذا ا ل عام والبلاد تمر بالنسبه ا ل م ع ل و م ة ا ل م ش ه و ر ة الداء والذمه ا ل ت اقامت البهائم و ا ل ع ا م ابتلاء م ن ص ا ئ ح عز وجل وهو إ عقاب م ن ص ا ئ ح عز وجل ل أ ن ه ما نزل بلاء إ ل ا لمنبه ولا هدى إ ل ا للتوبه البلاء نازل والفتنه والمصيبه و ا ق ع ة لكن الجهاد ا ل م خ ص ر لم تصل للناس بيانا شاسيا أ و قرارا كافيا واضحا من بدار ا ل ص ح ة أ و ا ل ق ر ي ة او ا ل ت س ا م ع تعالى لا ي ص ب ر منها قول واحد ف ع م د ا ل ص و ف ة و ت ب ا ع ت الاراء وسلفت ا ل أ م و ر وكفر في وباء بين الناس و ا ل ق ل و ا ت و ا ل ا د ا ت و ا ل س ه ر والجرائم بين المطلبه ع و م بين ا ل م ع ي ن ومعارض بين ا ل م ح ل ب ن ومشجع و ا ل ح ا ر ف هذه من التراب الامور والتباسها وتشابه الاحوال يرجع الممكن فيها الى القواعد المهتمه من الدين لذلك الأخوات بالأحساس والرجور إلى الشريعة لأن الأمور إلى الأمور من اصل أنه الدين اي لا س أن يجوز ر ن س للمسلم ان بأن يضر ل ي عليهم رميمة ر ة أو لحمة تعليفة فلا ا ولا قرار بالعبادة والتقرر لله لا المسلم ر ولو لله حتى يجوز أ نفسه يجوز ن أ ولو في ا ل ع ب ا د ة ل أ ن من م ف ا ح ب ا ل ش ر ي ع ة قصد النجي من ا ل ن ف ا ئ ح الكبرى التي جاءت الشريعه ب ي عليها ثم ا ل ن ع و د من المرض فحفظها من العمل و ا ل أ ق س ا م والسموم والاوراق و ا ل أ و ل ى ومن ب ا ل أ و ل ى حفظها من الموت والقدر والهدايا والله جدر على يقول ولا تقبلوا انفسكم ان الله كان منكم رحيما وله النبي صلى الله عليه وسلم ح ن اللسان أ ن ي ر ش ي بنفسه ولو من اجل ا ل ع ب ا د ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لبعض ا ل ص ح ا ب ة الذين زعم احدهم انه لن ي أ ك ل اللحم ف ق ر ب م ن الله و آ خ ر زعم أ ن ه يقوم الليل ولا ينام وثالث زعم أ ن ه يقوم النهار ولا يفطر ف ز ع م ا ل ت ق ر ب الى الله بهذه ا ل ع ب ا د ة تجاوزوا اللحم فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما بالوا ق و ا ل ي يقولون كذا وكذا أ م ا أ ن ا ف ا ص ب و ه و اصبر و اصلي و انام و أ اجرد النساء و اكل اللحم فضربنا عن سنتي فليس مني فلا يجوز يرهب سنته ولد العباده و يعطي عباده يتغرب الانسان الى الله عز و جل لكن اذا كان المرء متفشيا و كانت الاحوال مختلفه لا يعرف الانسان الجميله الجريمه من المريضه او الصحيحه من السقيمه فهنا ت ل ت ج الاحوال و لا يجوز لو ان يؤثر على فعل مجهول ا ل ع ا ق ل ة ربما يكون فيه ضرر له وليسرته و لاهل ب ي ت ي فهنا ي م ك ل ه الامتناع عن توقيع عمل في هذه القواعد ا ل م ت ق ر ر ة والوصول الشاكي ل ل ش ر ي ع ة من كان شاكا م ت ل د ذ ا فلا ي ق ب له ان ي ح ي ن على امر مجهول ا ل ع ا ق ل ة ربما ي ع ر ض ه للخطر أ م ا من كان و ا ج ب ا من تحت سليمه لما ع ط ا ع الله جل وعلا ا ل س ا م او العلم فلا حاجه عليه ان يضحي بها ولا حاجه أ و عليه ان يتقرب الى الله فمن كان ل شاكا فليتوقف ويجوز له ان يقربك بفرد ا ل م غ ي ر ه يجوز لان ك ا ل مترددا او حائرا او شاكا كان هذه زهاجه سليمه او مصاب بالمرض يجوز له ان يخرج ثمنها ص د ق ا لله رب العالمين كما ثبت عن رسول عمر ب ي الخطاب وعن ابي ذر بن الصديق رضي الله ع ن ه أ ن ه م ا ك ا ل ا يتصببان بثمن الوصيه خ ش ي ة أ ن يعتقد الجهال أ ن ه ا ف ر ق من الله عز وجل ثم أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ض ح ا عن جميع من لم يصب في هذه ا ل ق م ة فلا حرج على ا ل إ ن س ا ن من اجتهاد ا ل أ ح و ا ل والمرض المنتشر و ا ل ح ا ل ا ل م ن ت ش س ة لا حرج عليه أ ن يتوقف وهو عند الله جل وعلا معزوز م أ وما ويسوط ل بكبنها وهذا الذي عليك اهل ل ي ع ا الانسان ي والعلم ا ان يقفل يديه م الامور ا ل م ت ش ا ب ه ة تردد الى ا ل أ م و ر المحببه وفي الاصول ا ل ص ا ئ م ة عليها الشريعه حفظ النفي من ا ل ض ب والوضاء والسم والموت والقتل والبلاد فلا اقرا ولا اضرار فالله جل وعلا يذهل أ ن يرفع عنا هذه الوباء وهذا الداء اللهم لا ي ر ف ع ا ل وباء ولا بلاء الا بعلمه ولا ي ر ف ع إ ل ا ل ت و ب ه فلتنخروك اللهم من جميع ا ل ظ م وفقايا العدو ربنا لا تغافر لنا بما فعل من فهاه م ن ربنا لا تغافر ن ا بما فعل من فهاه ي ن ا 「あなた方がいいね」<音声> アレル م ーの声を聞いてくださる方々にお聞きしたいと思います。